بعث فَقَالَ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها، ولا يخاف عن